بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا فأسن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا جَزَاَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ والذين آتوا Oh, mm -hmm. Why ثم <تصفيق> تخنتم وقال إن كم لتكون الفاحشة ما سبق قبل من أحد. I'm oh. phone. Bye-bye. Uh -huh. I um. Well <laughs> وحن تجري من تحت Thank